يقول السائل جزاكم الله خيرا أشكل علي قول بعض العلماء أن كلام الله تعالى قديم النوع وقول شيخ الإسلام لم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم لم يقل أحد أنه مخلوق أو أنه قديم من القرآن هذا ما أشار إليه السائل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والله سبحانه وتعالى قال في في في القرآن الكريم وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به جل وعلا وتكلم قبله بالإنجيل وتكلم قبله بالتورات أما كلام الله من حيث هو سبحانه وتعالى فهو قديم النوع بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى وحادث الأحاد يعني تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن والقرآن أيضا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام والفرائض والواجبات لم ينزل به دفعة واحدة وإنما جاء تباعا أحيانا يكون بين نزول فرض وفرض آخر سنة أو سنتين وأحيانا يكون أشهر نعم أحسن الله ليكم يقول ما هو بيت العزة المذكور في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم يسأل عن بيت العزة المذكور في أثر ابن بيت العزة في السماء بيت العزة في السماء السابعة وأثر بن عباس أيضا واضح في تقرير هذا المعنى المشار إليه وبيانه نعم أحسن الله عليكم يقول هل فيه دليل أن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به ثم تكلم به سبحانه نعم ول القرآن في أمة الكتاب في أمة الكتاب وجبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ونزل به نزل به الى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم احسن الله اليكم يقول نجد في بعض المصاحف في بلادنا في كتابه سند القران انه على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم يقول نجد في بعض المصاحف في بلادنا في كتابه سند القران أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل تلقاه من اللوحة المحفوظ عن رب العزة فهل هذا صحيح؟ لا جبريل أخذه من الله وسمعه من الله سبحانه وتعالى وما يبعد أن مثل هذا القول أخذه من اللوحة المحفوظ عن رب العزة أي على عقيدة من يعتقد أنه خلق في, في, في اللوحة المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ لا أنه سمعه من الله لا أنه سمعه من الله سبحانه وتعالى فمثل هذا قد يكون قاله فرارا من إثبات أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم تقبيل القرآن ووضعه على الجبهة لا لم أقف على حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا العمل يعني تقبيل القرآن أو وضعه على الرأس أو على الجبهة وهو صلوات الله وسلامه عليه أعظم معظم للقرآن الكريم ولم أقف على شيء عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى نعم أحسن الله ليكم يقول وما حكم وضع القرآن على الأرض؟ الأصل أن يعظم القرآن ويحترم الأصل ان يعظم القرآن ويحترم ولا يعرض للامتهان أو الوسخ أو نحو ذلك بل يرفع وفي سنن أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ائتوا بالتوراة لما جاء بها قال جاء في الحديث فوضعت على وسادة وضعت على وسادة رفعت على, على وسادة إن لم توضع على الأرض مباشرة فإذا رفع, إذا رفع في مثل حاويه المصاحف أو على وسادة هذا لا شك أدعى لحفظ القرآن وأبعد أيضا عن, عن امتهانه وحتى أيضا عندما يضع الإنسان على رفع لا يرميه لا يرمي رميا حتى كتب العلم, لا. كتب العلم وكتب الحديث لا ترمى رميا وإنما توضع باحترام وايضا إذا جلس وأمامه مصحف لا يمد قدمي ويكون مصحف عنده قدميه وقد مد قدمي كل هذا ينبغي أن يتجنب ايضا لا يجلس على مثل حاوية المصاحف ويكون جالسا وتحته كل هذه يجب أن يبتعد عنها الإنسان احتراما لكلام الله سبحانه وتعالى وتعظيما له نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك